بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَا تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحنونَ قُصلَكَ أَحْسَن القَصَصِ بماَا أَ خَنَ إلَك هذا القرآن بماَا أَ خَنَ إلَكَ هذا القرآنَ وَإِن كُ تَمِ قَبيلَ مِ الغافلين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 قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَدْبِيرُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تأمين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 لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ لي وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ انا ابا لا في ضلال مبين اقتلوا يوسف او طرحوه ارض يخل لكم وجه ابيكم وتكون يخل لكم وجه ابيكم وتكون من بعدي قوم صالحين قال القائل منهم لا تقتلوا يوسف والقفوه في غابه الجب لا تقتلوا يوسف والقفوه في غابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قَالَ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَمَأْمُونٌ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدِيًّا يَرْتَحِلْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ إِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْهِ أن فذَو فيِي وَأَقافُ أَكُ لَهُ الذِببُ وَأَتُ مَن غافِلون قَاوا لَئِن أَكَ لَهُ الذِقب وَنَقْنُ صبَةٌ إِ إذَا الَّ خَاصِون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِي وَأَجْمَعُوا أَنْ يَدَعُونِي فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيَّ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَدَاءُوا أَبَا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وذا وعلى قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتِ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَبْلَاهَا وَهُمْ قَالُوا يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَثَرُوا بِضَاعَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وشروا بثمن بخص درايم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَقَادِيثِ وَاللَّهُ غَادِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمْ ما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق في وقالت هيت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مفواي إنه لا يفله الظالمون ولقد همت به وهمتها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة آل ذا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 من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت ان كان قميصه قد من قبل وهو من الكاذبين وان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 وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا انما نراها في ضلال مبين فلما سنعت لمكره اُرسلت إليه ان واعتدت له المتكئ وهاتت واتت كل واقبه منهن نسكينا وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعَ مَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ ثَبَائِلٌ مَّا الَّذِينَ نَامِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَّسَهُ عَنِ النَّفْسِ فَاسْتَعْصِم فَاسْتَعْصِم وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَ لَيْسَجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السُّجُدُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُدُونَ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُمُ السِّدِّنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي ان اتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن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 وَِْدُ الْقه م تَعْبُدُ مِدُونِي إَّ أَسم أَ سَமைي تُها أَ تُأَبَُكُ إَّ أَسم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لَذِكْرُ الدِّينِ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَنُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن الرَّأْسِ وضي الامر الذي فيه تسافسيان وقال للذي ظن انه نادي منهما اذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلا بفت في السجد بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأقر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمانيه قل لهم سبع عجاف يقولون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وَأَخْرَعَ آدِفَاتِ اللَّعْنِ لِأَرْجِعَهُمْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتْ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ ما تاكلون ثم ما في من بعد بالك سبع شداد ياكل ما قدمتم له ياكل ما لهن إلا قليلا مما تحصنون ثُمَّ فِي بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُؤْنِي بِي فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الثَّلَاثِ قَطَّعْنَ أَيْبَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نفسه قُلْ نَحَاشَ مِاللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ بِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَطَ الْحَقُ أَنَرَا وَاتُمْ عَنْ نَفْسِي وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 11. إني حفيظ عليم 12. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ هَذَا بِجِهَازِهِ قَالَ أُونِي بِأَكْلٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ المنزلين.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 118. وإنا له لحافظون 119. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أحيه من قبل 110. فالله خير حافظا وهو أرحم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبهي هذه بضاعتنا ردت إلينا وننير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موسطا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَامَ نَخُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِهَذِهِمْ جَعَلَتْ سِقَايَتَهُ فِي رَحْلِ أَفِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ قَالُوا وَأَقْبًا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ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 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذ الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء إِذْ أَثَابَكَ ۖ كَذَٰلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ فَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي بَطْنِ الْأُمِّ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ۖ وَفَضَّلُهُ عَلَىٰ وَلُ إ يسِقُ فَقَدِ سَرَقَ أَخُل اللَ مِ قَب فَأَتَبَّهَا يوتُفُ فِي نَفْس وَلَنْ يوبِذِهَا لَهُم قَالَ أَنتُم شَرُّ م كَانَ وَلَّهُ أَلَم بِماَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَمْ أَبَنِ شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ اقْبَدْنَا مَكَانَهُ فَخُذْ اقْبَدْنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ولم يعبدوا الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان ما اذا الظالمون فلما تيئسوا منه خلصون دنيا قال كبيرهم الم تعلموا قال أَبكُمْ قَد أَقَذَ عَلَْكُ مَوسِقًا مِنَ الله أَلَم تَعلَ أن أَبابُ قدَ أَخَذَ عَلَْكم مَوسِقًَا مِنَ اللهَّ وَمنِن قَدنوا مَا صَُّم سوشُف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 وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ كَافِضِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو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 انما اشكو بثي وقزني الى الله قال انما اشكو بثي وقزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهب فتقصس مين وشفا واخيه ولا تياسوا من روح الله إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَقَنُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّمَاءُ وَأَهْلُهَا نُذِرَ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْدَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأكيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئن نَكَلَ أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّ النُّومَ يَتَتِي وَيَخِبُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تاللهِ لَقَدْ أَثَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن 119. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراقمين 110. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين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 تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب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 مَا عَبَدَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سبيلي أدعو إلى الله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 أنهم قد أذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عذرة لأولي الألباب مَا كَ خَد فَ يُفتَرَ وَلَ تَصْيقََّ بَنَ يدَين وَتَفصلَ كل شيءَ وَكِ تَفْيقََّ ب بَنَ يدَين وَتَفصلَ كلُّ شيءَئ وَهُدَو وَررحمَةَ لقَمؤمنِنون